بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجل وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون وَمَا تَعْتِيهِمْ مِنْ آيَةٍ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِمُ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِبُونَ فَقَدْ كَذَّبُوا بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ فَسَوْفَ يَعْتِيهُمُ أَنْبَاءُ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ أَلَمْ يَرَوْا كَمَا لَكْنَا مِنْ قَبَلِهِمْ مِنْ قَرْنٍ مَكَّنَّاهُمْ فِ وأرسلنا السماء عليهم مدرارا وجعلنا لنهار تجري من تحتهم فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قرننا خريم ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاصهم فلمسوه بأيديهم يقال الذين كفروا لقال الذين كفروا إنا ذا إلا سحر مبين وقالوا لولا عَلَيْهِ عليه ملك ولينزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون ولقد السره أب رسل من قبلك فحاق بالذين فخروا منهم ما كانوا به يستهزئون قل شيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين قل لمن ما في السماوات والأرض قل لله كتب على نفسه الرحمة ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب في الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون وله ما سكن في الليل واللهات وهو السميع العليم قل غير الله أتخذ وليا فاطئ السماوات والأرض وهو يطعم ولا يقعم قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم ولا تكون أن من قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه وذلك الفوز المبين وإن يمسسك الله بدر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير قُلْ يَشْهَدُ اللَّهُ أَن لَّا الله إِلَّا هُوَ شَهِيدٌ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ هذا إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنْذِرَكُمْ وَمَنْ بَلَغَ أَنَّكُمْ لَتَشْهَدُونَ أَنَّ مَعَ اللَّهِ آلِهَةً أُخْرَى لَا أَشْهَدُ قُلْ إِنَّمَا هُوَ إِلَهٌ وَاحِدٌ وَإِنَّنِي بَرِيءٌ مِمَّا تُشْرِكُونَ الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون ومن الظلم ممن افترى على الله كذب وكذب بآياته إنه لا يفلح الظالمون ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشرفوا أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون ثم لم تكن فتنةهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين انظر كيف تذبوا على أنفسهم وضي عنهم ما كانوا يفترون ومنهم من يستمعوا إليك واجعلها على قلوبهم أكنة من يفقه هو آذانهم وقرأ وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها حتى إذا جاءوك يجادلونك يقول الذين كفروا يقول الذين كفروا إن هذا إلا أساطير وهم ينهون عنه وينأون عنه وإن يونكون إلا أنفسهم وما يشعرون ولو ترى إذ قفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين بل بدى لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نوعوا عنه وإنهم لكاذبون فقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين ولو ترى إذ على ربهم قال أليس هذا بالحق قالوا بنا وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى إذا جاءت مستاعة حتى إذا جاءتم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا يساء ما يزرون وما الحياة الدنيا إلا لعب وله ولدارنا آخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون قد نعلم إنه لا يحذرك الذي يقولون، فإنهم لا يكذبونك، ولكن الظالمين بأيات الله يجحدون. ولقد كذب رسول من قبلك، فصدروا على ما كذبوا وأودوا، وأودوا حتى أتوا نصرنا، ولا مبدل لك الله. ولقد جاءك من نبأ المرسلين وإن كان كبر عليك إعراضهم فإن استطعت أن تنتغي نفقا في الأرض أو سلما, أو سلما في السماء فتاتيهم بآية ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من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 وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَمٌ أَمْثَالُكُمْ مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ ثُمَّ إِلَى رَبِّهِمْ يُحْشَرُونَ وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا صُمٌّ وَبُكْمٌ فِي ظُلُمَاتٍ مَن يَشَأْ اللَّهُ يُضْلِلْهُ وَمَن يَشَاء يَجْعَلُهُ عَلَى فِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ قُلْ رَأَيْتَكُمُ إِلَّا تَأْكُمَ عذاب الله أَوَتَدْكُمُ السَّاعَةُ أَغْدِرَ الله تَبَعُونَ إِلَّا كُنتم صادقين بَلِيَّ أُتَبَعُونَ فَيَكْشِفُ مَا تَدْعُونَ إِلَيْهِ إِنَّ شَأْنَهُ أَوَتَنْصَرُونَ مَا تُشْرِكُونَ ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأس فأخذناهم بالبأس والضرا إلى علهم يتبرعون فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قسّت قلوبهم وزيل لهم الشيطان ما كانوا يعملون. فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِرُوا بِهِ فَتَحْمَى عَلَيْهِمُ أَذْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا أَخَذْنَاهُمْ بَغْتَهُ أَخَذْنَاهُمْ بَغْتَهُ فَإِذَا هُم مُبْلِسُونَ فَقُطِعْ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ وَلَمُ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ قُلَ رَأَيْتُمْ إِنْ خَذَ اللَّهُ سَمْعَكُمْ وَأَبْصَارَكُمْ وَخَتَمَ عَلَى قُلُوبِكُمْ وَخَتَمَ عَلَى قُلُوبِكُمْ أَلَا إِلَهَ غَيْرُ اللَّهِ يَا فِيكُمْ بِانظُرْ كَيْفَ نُصَرِّخُ لَهَا يَاتِ هُمْ يَصْدُفُونَ قل رأيتكم إن تاكم عذاب الله بغتة أو جهرة هل يهلك إلا القوم الظالمون وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كذبوا بآياتنا يمسهم العذاب بما كانوا يفسقون قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا ولا أقول لكم إني ملك إن اتبع إلا ما يوحى إلي قل هل يستوي لعما والبصير أفلا تتفكرون وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم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 ثم تاب من بعده وأصلح فإنه غفور رحيم وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله قل لا أتبع أهواءكم قد ضللت إذا وما أنا من المهتدين قل إني على بينة من ربي وكذبتم به ما عندي ما تستعجلون به إن الحكم إلا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين قل لو أن عندي ما تستعجلون به لقضي الأمر بيني وبينكم والله أعلم بالظالمين وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط منه ورقة لله يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس ولا رطب ولا يابس لله في كتاب مبين وهو الذي يتوثقم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه يقضى أجل مسمى ثم إليه مرجعكم ثم ينبيكم بما كنتم تعملون وهو القاهر فوق العباد ويرسل عليكم حفوا حتى إذا جاء حكم الموت توفت رسولنا توفت رسولنا وهم لا يفرطون ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين قل من ينجيكم من ظنمات البر والبحر تدعوا له تضرعا وقفئة لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون وكذب به قومك وهو الحق قل لست عليكم بوكيل لكل نبئ مستقر وسوف تعلمون وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره وإما يوسي أنك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء ولكن ذكرى لعلهم يتقون وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا وغرتهم الحياة الدنيا وذكر به أن تبسل نفسهم بما كسبت ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع وإن تعدل كل عدل لا يوخذ منها أولئك الذين أبسلوا بما كسبوا لهم شراب من حميم وعذاب نليم بما كانوا يكفرون قل ندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدان الله كالذي ساوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى كما قل الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين وأنا قيموا الصلاة واتقوه وهو الذي إليه تحشرون وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق ويقولكم فيكون قوله الحق ولو الملك يوم ينفخ في الصور عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير وإذ قال إبراهيم لأبيه آجر أتتخذ أصنامنا لها إني أراك وقومك في ضلال مبين وكذلك نريه إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي فلما أفل قال لا أحب لا فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَنِعْمَ الرَّبُّ الْمُسْتَقِرُّ إِنْ كَانَ رَبِّي إِلَّا يَهْدِينِي رَبِّي لَأَكُونَنَّ مِنَ الْقَوْمِ الضَّالِّينَ فَلَمَّا رَأَى الشَّمْسَ بَازِغَةً قَالَ هَذَا رَبِّي هَذَا أَكْبَرُ فَلَمَّا أَفَلَتْ قَالَ يَا قَوْمِ إِنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ إِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِي لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا أَنَا من وَحَاجَّهُ قَوْمُهُ ۖ قَالَتْ هَاجُونِي فِي اللَّهِ وَقَدْ هَدَانِ ۖ وَلَا أَخَافُ مَا تُشْرِكُونَ بِهِ إِلَّا أَن يَشَاءَ رَبِّي شَيْئًا ۚ وَسِعَ رَبِّي كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا أَفَلَا تَتَذَكَّرُونَ وَكَيْفَ أَخَافُ مَا أَشْرَكْتُمْ وَلَا تَخَافُونَ أَنَّكُمْ أَشْرَكْتُم بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِمَا إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُم بِظُلْمٍ أُولَئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُم مُّهْتَدُونَ وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إبراهيم على قومه نرفع درجات مَن نَّشَاءُ إن ربك حكيم عليم ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف موسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين وزكرياء ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعي واليسعى ويوسى ولوطى وكلا فضلنا على العالمين ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم واذيناهم إلى صراط مستقيم ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ولو اشركوا لهبط عنهم ما كانوا يعملون أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوءة فَإِيَكْفُرْ بِهَا هَؤُلَاءِ فَقَدْ وَكَلْنَا بِهَا قَوْمًا لَيْسُوا بِهَا بِكَافِرِينَ هُوَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فَبِهُ دَاهُمُ قَتَادِهِ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرَهُ إِنْ هُوَ إلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ إِنَّهُ كَانَ الْعَزِيزَ الْحَكِيمَ قَالُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ عَلَى بَشَرٍ مِنْ شَيْءٍ قُلْ مَنْ أَنزَلَ الْكِتَابَ الَّذِي جَاءَ بِهِ مُوسَى جَاءَ بِمُوسَى نُورًا وَهُدًى لِلنَّاسِ تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون وهذا كتاب أنزلناه بارك مصدق الذي بين يديه ولتنذر أم القرى ومن حولها والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به ومعلى صلاتهم يحافظون ومن أظلم ممن افتلى على الله كذبا قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهني ما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم على آياته تستكبرون ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتموا أنهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون إن الله ثالق الحب والنوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلكم الله فأنا توفكون فالق الإصباح وجاعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر قد فصلنا لآيات القوم يعلمون وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع قد فصلنا لآيات قوم يفقهون وهو الذي أنزل من السماء ماء به نبات كل شيء فأخرجنا منه خضرا نخرج من حبا متراكبا ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنات من أعناب والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه انظروا إلى تمره إذا أثمر وينعه إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم سبحانه وتعالى عما يصفون مديع السماوات والأرض أنا يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل لا تدركه لبصار وهو يدرك لبصار وهو اللطيف الخبير قد جاءكم بصائر من ربكم فمن بصرف لنفسه ومن عميف عليها وما أنا عليكم بحفيظ وكذلك نصرف الآيات وليقولوا درست ولنبينه لقوم يعلمون اتبع ما أوحي إليك من ربك لا إله إلا هو وأعرض عن المشركين ولو شاء الله ما أشركوا وما جعلناك عليهم حفيظا وما أنت عليهم بوكيل ولا تسب الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم كذلك زينا لكل أمة عملهم ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعمدون وأقسموا بالله جهد أيمانهم لإن جاءتهم آية ليؤمنن بها قل إن ملايات عند الله وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَنَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ وَلَوْ أَنَّا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهدون وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الانس والجن روحي بعضهم إلى بعض يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقترفوا ما هم مقتَرِفون.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 وَتَمَّتْ كَلِمَاتُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدَلاً لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ وَإِنْ تُطِعَكَ رَمَانٌ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّكَ عَلَى سَبِيلِ اللَّهِ إِنَّ الَّذِينَ يَتَابَعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ هُمُ إِلَّا يَخْلُصُونَ إن ربك هو أعلم من يضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين فكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين وما لكم أن لا تاكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما ابطرتموا إليه وَإِنَّ كَثِيرًا لَيَظْلُمُنَ بِأَهْوَائِهِمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ إِنَّ رَبَكَ هُوَ أَعْلَمُ بِالْمُعْتَدِينَ وَذَرُوا ظَاهِرَ الِثْمِ وَبَاطِنَهُ إِنَّ الَّذِينَ يَكْسِبُونَ الِثْمَ سَيَجْزَوْنَ بِمَا كَانُوا يَقْتَرِفُونَ وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ سَمِّ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِصْلٌ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 كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون وكذلك جعلنا في كل قرية نكابر مجرميها لينكروا فيها وما ينكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون وإذا جاءتهم آية قالوا لن نوم حتى نوتى مثل ما أوتي. حتى نوتى مثل ما أمتي رسل الله الله أعلم حيث يجعل رسالاته سيصيب الذين أجرموا صغار عند الله وعذاب شديد بما كانوا يمكرون فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون وهذا صراط ربك مستقيما قد فصل ذلايات لقوم يذكرون لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ قَدِ اسْتَكْثَرْتُمْ مِنَ اللَّذَّةِ وَقَالَ أَوْلِيَاؤُهُمْ مِنَ الْإِنْسِ رَبَّنَا اسْتَمْتَعْ بَعْضَنَا بِبَعْضٍ وَبَلَغْنَا أَجَلَنَا الَّذِي أَجَّلْتَ لَنَا قَالَ النَّارُ مَثْوَاكُمْ خَالِدِينَ فِيهَا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون يا معشر الجن والانس ألم ياتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم, وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا شيدنا على أنفسنا وغرتهم الحياة الدنيا وشيدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وآلها غافلون ولكل درجات مما عملوا وما ربك بغافل عما يعملون وربك الغني ذو الرحمة إيَشاء يذهبكم ويستخلف من بعدكم ما يشاءُ كما أنشأكم من ذرية كما أنشأكم من ذرية قومنا خريج إنما تُعدون لآت وما أنتم بمعجزين قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إنني عامل فسوف تعلمون ما تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون وجعلوا لله مما ذرأ من الحرف ولنعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم ساء ما يحكمون، وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركائهم ليردوهم ليُردوهم وليلبسوا عليهم دينهم، ولو شاء الله ما فعلوا فذرهم وما يفترون. وقالوا هذه أنعام وحرث حجر لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم وأنعام الحر مظهورها وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها افتراء عليه سيجزيهم بما كانوا يفترون وقالوا ما في بطون هذه الأنعام قالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا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 وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات والنخل والزرع مختلف نكله مختلف نكله والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه كلوا من ثمري إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصانه ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين ومن الْأَنْعَامِ حَمُولَةً وَفَرْشًا كُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ ثَمَانِيَةَ أَزْوَاجٍ مِنَ الضَّأْنِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْمَعْزِ اثْنَيْنِ قُلْ ذَكَرَانِ حَرَّمَ أَمِينٌ فَيَيْنِ أَمْ اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامُنْ فَيَيْنِ نبئوني بعلمٍ إن كنتم صادقين ومن اللبِلِثْنَيْنِ ومن البَقَرِثْنَيْنِ قُلَا ذَكَرَيْنِ حَرَّمْ أَمْلُوْتَيْنِ أَمْ اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامُتَيْنِ أَمْ كُنْتُمْ شُهَادَةَ أَيْدِ وَالصَّوَاءِكُمُ اللَّهُ بِهَا ذَا فَمَنْ أَغْرَمُ مِنْ مَنْ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا لِيُضِلَّ النَّاسَ بِغَيْرِ عِلْمٍ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ قُل لَّا أَجِدُ فِيمَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمِي يُطْعِمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا إِلَّا لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ فَمَنُ ابطور غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حمل الظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون فإن كذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين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 وَإِنْ أَنْتُمْ إِلَّا تَخْرُصُونَ قُلْ فَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ فَلَوْ شَاءَ أَن يَهْدِيَكُم أَجْمَعِينَ قُلْ هَلْ لُمَشْوَدَاءَكُمْ الَّذِينَ يَشْهَدُونَ أَنَّ اللَّهَ حَرَّمَ هَذَا فَإِنْ شَهِدُوا فَلَا تَشْهَدْ مَعَهُمْ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ والذين لا يؤمنون بالآخرة وهم بربهم يعملون قل تعال واتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون ولا تقربوا مال اليتيم إلا هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكين والميزان بالقصة لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربا وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون ثم آتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن وتفصيلا لكل شيء وهدى ورحمة لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون وهذا كتابنا أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وإن كنا عن دراستهم لغافلين أو تقولوا لما أنزل علينا الكتاب لكم لا أهدا منهم فقد جاءكم بينة من ربكم وهدى ورحمة فمن اضرب ممن كذب بآيات الله وصدف عنها سنجزي الذين يصدفون عن آياتنا سوء العذاب بما كانوا يصدفهم هل ينظرون إلا أن تاتي يوم الملائكة أو ياتي ربك أو ياتي بعض آيات ربك يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسني إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في يا خيرا قل انتظروا إنا منتظرون إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون قل إن لن هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين قل إن صلاتي ونسكي ومحياني ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين قل غير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء ولا تكسب كل نفس من لا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون، وهو الذي جعلكم خلاء فلرض ورفع بعضكم فوق بعضين درجات ليبنواكم، ليبنواكم فيما تأكم. إن ربك سريع العقاد، وإنه نغفور الرحيم.